119. ويعلم الجهر وما يخفى 110. ونيسرك لليسرى 111. فذكر إن نفعت الذكرى 112. سيذكر من يخشى 113. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى